امو يا يمه هاتر الرشاشي طالبة للجنه من الصبح ماشي يمه ويا يمه هاتر الرشاشي طالبة من الصبح ماشي قالت المصوب على لحراشي قلت لهم صودان صرحت دينا يمه ويا يمه هاتر الرشاشي طالبة للجنه من الصوب ماشي قالت لمصوب على الحراشي قلت لمصوب أنصرها الدين يمو يا يمه هاتي الرصاصي عبي للباغى لا تخ العاصي يمو يا يمه هاتي الرصاصي عبي للباغى لا تخ العاصي قل يا يمه ضرب القناصي راسو يا يمه ما RASU YA YUMMA MA L'O'YUNA YUMMA OYA YUMMA HHAAT RRSHASHI QALBETIN L'JENNE MEN الصوب احماشي QALT L'IMCOWIP ALA L'HRASHI QULT L'AMCOWIP ANSORHA DDEENA YUMMA OYA YUMMA HHAAT RRSHASHI QALBETIN L'JENNE MEN الصوب احماشي قالت لي نصور على الحراشي قلت لها مصوبا انصر هدينا يمه ويا يمه محل الكتيوشه على ظهر المسلم بدل يمه ويا يمه على ظهر المسلم بدل الخرطوشه لا تعمل طوشه قلت لها عامل وانتيم الله قلت لها عامل ودا الله يمه ويا يمه هادر الشاشي طلبت للجند من الصبح ماشي قالت المصور على نحراشي قلت انا مصور انصر هالدينه يمه ويا يمه هادر الشاشي من الصبح ماشي قالت المصور على نحراشي قلت انا هم صوب انصر هدينا ويما ويا يمه لا تقولوا لولادي الله بعد ما ماتي يما ويا يمه لا تقولوا لولادي الله بعد ما ماتي <تصفيق> لا تقولي ام زوجتك بتنادي الحور في الجنه لاجل الشهيده يمى ويا يم هاتي الرشاشي طلبتني لجنة من الصوب احماشي قالت لمصوب على لحراشي قلت لها مصوب أنصرها الدين يم او Ya يم هاتي الرشاشي طلبتني من الصوب احماشي قالت لمصوب على لحراشي قلت لها نصوب أنصرها الدينة